والماء يأثن من المحيض من نسائكم إذ ارتبتم فعدتهمن ثلاثة أشهر والماء لم يحظ وأولاك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظن له أجرا أشكلوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهم لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن مرضعن لكم فآتوهن وجوههن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاترتم فسترضع له أخرى لينفق ذرسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا وكي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نطرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا